فإن لن تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجار أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي قالوا هذا الذي رزقنا من قبل به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون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 ويقطعون ما أمر الله به ان يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فاحياكم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 قال يا آدم أنبئهم بأثمائهم فلما أنبأهم بأثمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم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 وقلنا يا آدم اشكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين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 إنه هو التواب الرحيم قلناهبطوا منها جميعا فإنما يأتينك مني هدى فمن, فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وَأَنَّهُمْ إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي اممت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم صرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومون كنسو العذاب يذبحون, يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون وَأَنْتُمْ تنظرون وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتخذتم الْعِجْلَ من بَعْدِ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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قوم إِنَّكُمْ ظلمتم أَنفُسَكُمْ باتخاذكم الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فقتلوا أنفسكم ذلك خير أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ فتاب عليكم بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ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 وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بِقُوَّةٍ بقوة واذكروا, واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد عَلِمْتُمُ الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قِرَدَةً خاسئين فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لما بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً للمتقين وَإِذْ قَالَ موسى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرًا قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هزوا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 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وما اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَقُمَ عَلَيْنَا يؤمنوا لكم لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَ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 قل أتخذت مع الله عهدا فلا يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئا وأحقت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ, ثم توليتم إلا قليلاً منكم. وأنتم معرضون، وإذ أخذنا ميثاقا لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم،, ولا أنفسكم من دياركم ثم أقرتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا, وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن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 بئس ما اشتروا به أنفسهم أي أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أي ينزل, ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده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 قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يامركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين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 والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنّه نزله على قلبك بإذن نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكان فإن الله, فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ منهم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ من عند اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيَّقًا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 وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل, وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وما وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلايط ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة بما عند الله خير لو كانوا يعلمون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 ود كثير مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يردونكم مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ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 ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانا بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون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 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي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 وإذ قال إِبْرَاهِيمُ رب جَعَلْ هذا بلدا آمِنًا وارزق أهله من الثمرات من آمَنَ منهم بالله واليوم الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير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 ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني, يا بني إِنَّ الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إِلَّا وأنتم مسلمون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 إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تشألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارا تهتدوا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 وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي, وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم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 أَن تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كانوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ومن ظَلَمَ مِن مِّنكُمْ فَتَحَمَّلَ إِثْمَهُ ۖ وَمَن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 مات وسعت لتكون شهداء أعلى الناس ويكون الرسول عليكم شهدا وما جعلنا القبلة التي كنتم عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من من ينقلب على عقبه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 فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وَإِنَّ الذين أُوتُوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عن يعملون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 أَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ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 وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليutm نعمتي ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب وَالْحِكْمَةَ ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أَذْكُرْكُمْ واشكروا لي ولا تكفرون يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا استعينوا بالصبر وَالصَّلَاةِ إِنَّ الله مع الصابرين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 والذين آمنوا أشد حبا لله 113. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب 114. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب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 والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباساء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 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فليستجيبوا لِي وليؤمنوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّتْ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرفث الصِّيَامَ نسائكم هن لباس لكم مُنَافِسُونَ لباس لهم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 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا وتدلوا بها إلى الحكام فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون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 في المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فان انتهوا فان الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله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 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام, الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين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 والله سريع الحساب واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه فمن تعجل في يومين فلا عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى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 قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر, أهله منه أكبر عند الله والفتن أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهوا كافر فاولئك حبقت اعمالهم فاولا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 في الدنيا والاخره ويسالونك عن اليتامى قل الاصلاح لهم خير وان تخالطهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا امته مؤمنه خير من مشركه ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم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 وَإِذَا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أَوْ سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نَفْسَهُ ولا تتخذوا آيَاتِ الله هجوا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 وَإِذَا طلقتم مِثْلَ فبلغن أَجَلَهُنَّ فَلَا تعضلوهن أَيَّكِحْنَ ينكحن فَلَا تَعْضُلُهُنَّ أَيَّكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا بينهم بِالْمَعْرُوفِ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 واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا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 علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلو الكتاب أجلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أَنَّ الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أَوْ تفرضوا لهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف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 كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا, فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم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 ألم تر إلى الذي حَجَّ إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك أن آتاه الله الملك؟ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحي وأموت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 فأماته الله مئة عام ثم بعث قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن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 أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حب والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم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 قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبَطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَا كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ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 أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ من نخيل وَأَعْنَابٍ تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ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 ما يشاء وما توفق من خير فلأنفسكم وما توفقون إلا بتغاؤة وجهل وما توفق من خير يوافئ إليكم وأنتم لا تظلمون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 واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء, ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر فتذكر احداهما الاخرى ولا يغب الشهداء الى ما دعوا ولا تسام ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلك اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى الا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تجيرونها بينكم فليس عليكم, فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وَإِن تفعلوا فَإِنَّهُ فشوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وَإِن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدِّ الذي أئتمن من أمانته وليتق الله رب ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلب والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض